بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه امين الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه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 129-إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 120-إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النال كذب آل فرعون وَالَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَاللَّعْنَةِ وَالْحَرِيرِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ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 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحال شهد الله ان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 أولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا ولا اخره وما لهم من ناصرين الم تر اين الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُنْشِئُ اللَّيْلَ فِيهَا نَهَارًا وَتُنْشِئُ النَّهَارَ, النهار فِيهَا لَيْلًا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ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 وما عملت من سوء إن تودوا لنباينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يُحْدِثُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ ابراهيم وانهل عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران رب انني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلْهَا وَضْحَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا 124. قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 125. هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائلا ايمو يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قال ان غايتك ان لا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واذكالك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 وَاشِيئًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ قَالَتْ رَبِّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا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 قال الحواريون نحن انصر الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين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 يلا يؤمن قياما ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا ولا اخره وما لهم من ناصرين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 தகில் சொம் மனபு தகில்லான கீன் இவன் கல்ஹிலாஹுவீ சுல் ஹகீ தவல்லவ் ஃப இந்நல்லா ஹாரே ீ அவிதிமத்தியை நவைனும் அல்லபுத இல்லோ வல நிக்கீஷா ோ முலிமோ அலல்ஃபோ ஜிதி ஜீலு தாதி அஃலத்தாக்கிளோ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 ீம் முஸ்லிமீன் இலன்னிவினத் தோதீவல்ல மனோ அலீமோ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 قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ آمِنَ أَهْلَ الْكِتَابِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ مَن هُوَ بِقِنْطَارٍ وَادَّهِي إِلَيْنَا ومنهم من تمنه بدينار الله يوده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في من سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من فبِعَهْدِهِ وَاتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ وَأَيْمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لا يكلمهم الله ولا ينذر اليهم يوما القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون الستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ان تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ كُنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالُوا آمَنَّا قَدْ تَبَيَّنَ لَنَا الْحَقُّ نُرِيدُ مَا يُرْضِي رَبَّنَا فَإِنَّ رَبَّنَا عَنْ بَعْدِهَا لِلْمُتَّقِينَ جَنَّةُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ مِنْ لَدُنْهُ بُشْرَاكُم بِجَنَّةٍ الَّتِي وَعَدَ رَبُّكَ مُحَمَّد أعلنوا اقرننا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى من بعد ذلك فؤلاءك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فؤلاءك هم الفاسقون اَثَوَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أفغير دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ ونرض طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قل آمنا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ அசலமதி إِبْرَاهِيمَ ஜிநா وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 وهو في لاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البين والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا الا الذين تابوا من بعد ذلك كانوا اصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ لَّئِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ோ இல்ல மர்வ இச்ரோ நப்சி இல்ல மர்வமோ நிமோ பவனியுன்தௌர குத்தௌர்த்தி தும் சுவீ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 இல சபீஃ பொமரூன் கொள்ளிய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 واكثرهم الفاسقون لا يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا إِلَّا بِحَمْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَأْءٍ وَبَأْءٍ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وياقتلوننا باغا ابي غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا نَهَارًا وَلَيْلًا وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ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 مَثَلُ مَا يُنَافِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ صَابَتْ حَرَّقَتْ قَوْمًا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقاعا من دونكم لا يانونكم خبالا لا يانونكم خبالا والذماء عنتم قد بذت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَٰنَتم أُولَٰئِكَ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 والله سميع عليم اذ همم الطائفه من قوم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم مو اذله فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَا يَكْفِيكُمُ اللَّهُ أَن يُؤْيِدَكُمْ أَيُّ مُدَّكُمْ أَيُّ مُدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَ فٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ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 وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَغْلِبُوا قِلْمُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ أَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُنُوا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 وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 ولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين قد خلقت من قبلكم سنا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 ولم يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلها وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 فَإِن بَاتَ أَوْ قُتِلَ قَالَتْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل وكأي من نبي قتل تِلْمَ مَعَهُ رَبِّ الدُّيُونِ كَثِير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أن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 وَلَقَدْعَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيهِ أَخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ عَمَّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَعَلَى مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاس يغشى طائفه منكم وطائفه قد همت هنوا ோ நவில்ல் ஹக்கி கொல்ிய போலோனல்ல நவி நலம்றிமயோஷின் நலமா குல்ல முல்லோனிதோ நலக் ய போலோ நலக நல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 ان الذين تولوا منكم يوم تلقى الجمعان انما استذل لهم الشيطان في بعض ما كسبوه ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّا لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ لَوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْىِ وَيُمِيتُ والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او ميتم لمغفرة من الله ورحمه خير لمغفرة من الله ورحمه خير مما تجمعون ولئن امتم او قتلتم لالى الله تحشرون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 إِيَّا يُنصَرُقُمُ اللَّهُ فَلَا غَانِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 أَوَرَأَيْتَ مَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُم إِنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وما أصابكم يوما تلقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او اذفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم فَهُم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ طَاعُونَا مَا قُتِلُوا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 دار بهم يوزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَسْتَشْفِرُونَ نِعْمَةً مِنْ اللهِ وَفَضْلًا وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس اننا اننا قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 إن الذين اشتروا الكفر بليمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب نليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما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 وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمْ لَنَبِئَنَّ بِأَغْيَارِهِمْ حَقًّا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِّرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ نَّأْكُلُهُ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 بالبينات والذخر جاءوا بالبينات والذخر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وان مات توفن اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ غَلَبُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ لا تَبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَه ۖ فَنَبَذُوهُ وَرَآهُ أَذْغَارُهُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۚ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا كَانَ ذَٰلِكَ فِتْنَةً ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 باقينا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا منادي غفِرْ لَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْبَارِّينَ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رَسُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 نُزُلًا مِنْ عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلنَّابِرِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ